وَعَلَى اللَّهِ كَذِبَاءٌ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوا هُمْ رَهَقَاءً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 قل إنني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إنني لا يجيران من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ له رَجْهَنَّ مَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعْدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُلَانِ صِراً وَأَقَلَّ وَعْدَ ذَا أَدْرِي